قد جعل الله لكل شيء قدرة، ولا إِسْنَمْ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَاءِكُمْ إِنْ رَتَبَتُمْ فَعِدَتُهُنَّ مَثَلَةَ أَشُهُ فَعِدَتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشُهُرٍ وَلَا إِلَمْ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 رباه بعد عسر يسرى، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا، فحاسبناها حسابا شديدا، وعذبناها عذبا نكرا.